عصوم واليب مره راحوا عابت الجيران عصوم واليب مره راحوا عابت الجيران لعبوا فرحوا زاروا صحاب ما شافوهن من زمان عصوم واليب ابو سرحو زاروا صحاب ما شافوهن من زمان يا بلغ ما رجعوا على البيت تسلم ماما والبابا وش يا بن كانت يضمن فوخ شو حبوا جوا التيابه يا بلغ ما رجعوا ابن كانت يا منفوخ شو حبوا جوا التيابه بحدش دور هون وهون هيك يقطع الالعاب عسوم والير مره راحوا على بيت الجيران لابو فرحو زاروا اصحاب ما شافوهن من زمان يا بابا هذا حرام هل العاب مو لنا اذا ما رجعناها الله يا ابني بيزعل منا يا بابا هذا حرام هل العاب مو لنا اذا ما رجاناها الله يا ابني بيزعل منا الله شاهد يا اولى ابي تريد الرضا عنا عصوم و ليت مره راحوا على بيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا اصحاب ما شافوه من زمان عصوم والي راحوا بيت الجيران لعبوا فرحوا زاروا اصحاب ما شافوهم من زمان